بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحزمي أن يقدم لكم هذه المادة يوم يتبعه داما بعد بدل نكمل شيء ما تعلق <تصفيق> به صبب الله هي ونحن نفكيرا ما فينات عليها هي فقطين شاء الله تعالى على مصنف رحمه الله تعالى فإذا خرج الناس عن التحريم المعني يخرج دليل يقوم بذلك من الكراهه قد ذكر المثال وتبرأ منه بقوله ومثل لذلك هذا يسمى تبرؤ لانه احال الى الى قبل الجمهور ولم يثبته لنفسه يعني يقول مثلا ومثال لذلك قال مثاله معناه انه يراها حرام يشوف لا يراها زمان من يرى انه محرم هو الصحيح لو لا مثلنا احد من ذكر بيمينه وهو يقول ان هذا يفيد التحريم والدليل على ذلك ان الاصل في صيغه لا تفعل التحريم لمن كنا مسبقا ثم هل هو عام في حال البول وعادمها القول الصحيح انه مقيد بحال البول قوله وهو يبول لان الجمله هنا حال من فاعل بما سمي وهو احد الثاني الذي يصرف اليه نهي عن التحريم الارشاع ان الشيء امر اشد ما يكون به بجد وهو الذي يعنو له به بكونه عذبا من من العذاب مثل قوله صلى الله عليه وسلم لمعاده تدعانا ان تقول ذكرا كل صلاه اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا تدعنا هذا ليس المراد به النهي وانما المراد به ارشاد معاذ قد الله تعالى عنهم ان يكون هذا الذكر ذكرا اي بعد كل صلاه او اخر كل صلاه في خلاف بين بين العلم لكن ثم ما يسمى بالاستقراء أن ما كان من الدعاء يكون في آخر الصلاة لقبل السلام وما يكون من الأذكار من التسبيح نحوه يكون بعد بعد الصلاة قال من يدخل في الاستطار بالأمر والنهي يعني من المكلف إذا عرقنا للأمر تكليف والنهي تكليف هل كل مقاطب يدخل في صيغة الأمر أم أم تم ترصيل وتم ترصيل ولذلك ليس كل من خاطب حينئذ نقول مكلف حينئذ نقول الذي يخاطب بالاوامر والنواهي ابتداءا هو المكلف وقد يوصل الى غير المكلف المكلف كصليب مثلا مر اولاد الصلاح في السبع مروا, مروا انس يعني اولياء الامور حين يتعين عليهم الامر امن العصر الصغار صبيان لم يخاطبوا بذلك وانما يخاطب من اولياء حينئذ لا يقال به بتكليف ان يدخل في الخطاب الامر والنهي وهم يعبر عنه به المحكوم عليه يذكر الاصوليون اربع ابواب الحكم ولوازمه ويفصل بثلاث اركان الحكم والحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه هذه بحث الاصوليين الحكم عرفناه في المساله نضبطه في كتاب الشرح الى اخره الحاكم الله إطابة الشرع يل حقم إبليلّا إن الحقم إبليلّا المحكوم فيه الذي هو فعل المكلّأ المحكوم عليه هو الشكر الإنسان المكلّأ هذي أربعة أبحاث منذك مبارن الأسلين هنا شرع في بيان المكلّا المحكوم عليه وهو المكلّأ فعلم أن شرط محكوم عليه أمرها الأول العقل والثاني فهم إطابة لا يكون مكلفا الا باستيفاء هذين الشرطين ان وجد معنا حينئذ الخطاب بالامر واضح الاول العقل وهو الاله التمييز والادراك اله التمييز والادراك والثاني فهم الخطاب وفهم ادراك معنى الكلام معنى الكلام فالتكليف خطاب وخطاب من لا عقل له ولا فهم هذا محال لان الله تعالى يخاطب قيم الصلائقات من اهل المجانين والصبيان جاء مولا لا, لا يقاط الهؤلاء الذين هم مجانين لعدم العقل ولا صبيان لعدم الفهم ولا النائم ولا الغافل ولا المغمى عليه لان هؤلاء ليس لهم فهم اني بالله لا يكون مكلفين لا يكون مكلفين اذا لا بد من العقل وخرج به المجنون ولا بد من فهم الخطاب وخرج به الصبي والنائب والستقراء ونحوهن ممن قام به مانعون ولتعزل القصر منهما كذلك فخرج بالأول المجنون الذي هو العقل وبالثاني الصبي والنائب والغافل والساهي ونحوهن ممن وفع عنهم القلب قال الشيخ وناس الذي يدخل في القطاب بالأمر والنهي هو المكلف والمكلف هل يستمقعون من كل فيمكلف يعني من اقتطر به بالتكليف والتكليف في اللغه او في الاصلاح هو الزام ما فيه مشقه الزام ما فيه مشقه او طلب ما فيه مشقه العرب بهذا او ذا لكن الثاني اولى لان الماموم فيه اذا كان ندبا والممنوع عنه اذا كان نهيا يعتبر من احكام التكليف حينما طلب الشارع هو طلب ما فيه مشقه طلب ما فيه مشقه فمنع الفوج انه الزام ما فيه مشقه حين خرج المندوب فلا يكون مأمورا به العادم المشقه وكذلك الخارج المكروب فلا يكون منهيا عنه العادم المشقه الذي يدخل في خطاب الامر والنهي هو المكلف وهو البالغ العاق يعني من اتصف به هذين الوصفين على المشهور عند اهل العلم فخرج بقولنا البالغ ضده ماذا الصغير والصغير من اتصف بالصغه فهو عام بحسي وقد يكون معه بالرغم من الصغر والحجم قد يكون بالجهات المعنى يعني لا يفرق والصبي نوعان يعني اضبي نوعان صبي مميز وصبي غير مميز الصبي غير المميز هو من ولادته الى تمام السبع على الصحيح والصبي المميز هو من تمام السبع يعني بان يبدا في الثامنه حتى الغروب سواء حصل الضلغ عنده بالإنباهة أو بالاحتلام أو تمام خلطة عشرة سنة على الصحيح عندك أهل الألم هذا الفرق بين المميز وغير المميز غير المميز لا يتعلق به تكليف ولا تصح منه عباد على البداية إذن من دون السبب لا تصح منه عباد فإن صلى لا تصح منه الصلاة وإن صلى لا تصح لا يصح منه الصوت حينئذ قوله لا يصح منه عباده لا يلزم منه عدم الاناب فهوامر به اذا كان من باب اذا كان يحتمل الصوم او الصلاه من باب السريه فقط وان قوله تصح منه الصلاه او لا نقول صحيح انه لا يصح ولذلك نقول اذا قفص في الصف في قطع الصف اذا وقف من دون السبح الصف ناصف بين الناس في المسجد يكون هذا يقطع الصف لماذا لان حركاته تعتبر لعبا ولهوا وعامه لانذرف الدفال من الذي يعتبر دفاع هذه الافعالهم مصنف من كان مميزا بمعنى انه بدا فيه في الثامنه وزاد على ذلك اذا الصغير مميز وغير مميز غير مميزه لهذا حتى في المتابعه من, من عمله والمميز من تمام التابعه الى ان يبلغ فلا يخلف بالامر والنهي تثبيفا مساويا لتثنيف الباء احنا ورائي بكون غير مميز قد يكون مكلفا لكنه لا يتساوي تكليف البال هذا فيه نظر إيه نظر الله على قلت الصحيح أن الصبي غير مكلف مطلقا لماذا؟ لتقضي شرط التكليف وهو العقل أو فهم الخطاب فالصبي غير مميز هذا قد لا يكون عنده شيء من العقل أو قد يكون لكن ينفصل لفهم التام ثم رد النفس جاء النفس رفع القلمون ان ثلاث وذكر منهم المصبيح حتى يبلغ حتى يحتلم رفع القلم عن قلم ماذا قلم التكليف حينئذ يفي عنه التكليف مطلقا فلا نقول انه مكلف تكليفا لا يساوي تكليف البالغ ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز تمرينا له على الطاعه والعبر هنا ان كان المراد به اضرار سلبيه ونحويات فلا اشكال فيه واما انه امر تكليف هل فيه شيمن النظار ويمنع من المعاصي ليعتاد الكف عنه إذن يؤمر ضد ضعار وينهى عن المعاصي لا من جهة أنه مكلف وإن من جهة أنه يمرن على العباد من حيث الفعل ويمرن على الكف من حيث المعاصي إذن البال خرج به الصغير وخرج بقولنا العاقل المجنون فلا يكلف بالأمر والنهي لا يخاطر ولكنه يمنع مما يكون فيه تعدي على غيره أو إفساده ولو فعل المأمور به لن نصح منه السعر العادل من خاصة الانتتال منه إذن المجلوم غير مخاطر بالآمل والنهي فليس تم تكليف لتعلمكم به لكن لا يفزم من ذلك إن كان له مان ألا تجب الزكاة لأن تجب الزكاة هنا من بعد رفض الأحكام بأسبابها فيكون حكم وضعية وكذلك الصبيع إذا كان دون الضلوء وعندهما لغلغ النصاب وجب فيه ولو كان رضيعا لماذا؟ لا لكونه مخاطرة بالذكاء وإنما لكون الذكاة مرتبطة بالمال المصدر حينئذن متى موجد السبب فرتب عني الحكم فيكون من باب رفض الأحكام لأسبابه فيكون حكما وضعيا والحكم الوضعي لا يُشترط فيه القلوغ ولا العقل وإنما كلامه في الحكم التكليفي إذن يمنع المجنون مما يكون فيه تعز على غيره أو إبتائه هذا عام طبعا كان مجنونا أو غورا أو كان عاقلا ويؤذي غيرهم حني أذن وجب منهم لا ضرار ولا ضرار هذا حكم عام ولو فعل المأمور به لم يقصح منه تعب لعدم قصد الانتصال منه يعني لعدم النية إذا تعبت له حجة مثلا أوقام قصد لا أوقام عبادته باطلة لماذا؟ لأن من شرط صحة العبادة النية قصد لابد أن يقصد الطاعة حربة لله على سوداء وهذا ليس عنده قصد هو مجنون حني أذن كيف يقصد فامتنع منه تحقق الشر وكذلك الصبي قد لا يقتل قد لا توجد عنده الليل لكن فرق بين الصبي المميز وبين المجهون أن الصبي المميز إذا فعل العبادة صحك ولذلك لو صلى صلاة صحيحة ولذلك لما رفعت امرأة صبيا بالنسبة قال لهذا حج قال نعم له حج إذن أثبت له الحج حيث لا يجب الحج من يكون فرضا أو نفلا وهنا يمكن أن يكون فرضا فتعين أن يكون نفلا إذا لو فعل الحج صح لكن هذا يستثنى من من كان دون السمين يعني قد يقار بأن الصبي من يلابته إلى تمام السابع العاصب فيه أنه لا تصح منه عبادة إلا ما جعل نصب تصحيح كالحج والعمر ومع داخل فلو قام صلي صلاة غير صحيحة لو قام صلاة غير صحيحة أما المميز هذا يختلف عن المزنون بكون الصلاة منه تقع صحيحة ولا يريد على هذا يعني إخراج الصغير والمجنوم من التكليف إيجاب الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير والمجنوم فلو تعدى الصبي على أموال الناس مثلا كثر الزجاجة سيارة سيارة وعنده مال لذي نقول وجب عليه الضمان وجب عليه الضمان لماذا؟ لأن الضمان هنا ليس متعلقا بحكم التكليف و بينما هو حكم وضعي وحكم الوضع لا يشترط فيه عقل ولا ظروف في مال الصغير المجنون لان اجابه هذه الاحكام السابقه اجابه الذكاء والحقوق الماليه في مال الصغير المجنون اجابه هذه مربوطه باسباب معينه متى ورد سبب الحكم يعني ربط الاسباب ربط الاحكام باسبابها فهي منظور فيها الى السبب لا الى الفاعل متى وجد التعسف على الناس وجب الضمان سواء كان المتعدي بالغاً، ليس ببالغ، عاقلاً، ليس بعاقلاً، لكن ذكراً كان أو مطلقاً متى موجد التعدي كل من تعدي على الناس، فالعصر فيه وجوب الضمان والعرش حينئذ لا ينظر إلى الفائل، إنما ينظر إلى الفائل، فلو لم يكن عاقلاً أو بالغاً، تعين عليه حكم الشرع والتكليف هو بالآمن والنهي شامل للمسلمين والكفار لكن الكافر لا ينصح منهم فعل مأمور به حال كفر هذه مثلا أخرى هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا أجمع أهل العلم على أن الكفار مخاطبون بأصول بإسلام يعني بالشهادتين وما يتعلق بهما من حيث الشروط والمعنى كل كافر مخاطب بهذا بالإجماع لأن يجب عليها أن يسرق أولا لكن مع ذلك صلاة والذكاة والطوم ونحوها هل هم مأمور بها أولا تم أقوال كثيرة عن جهد أجل والصحيح أن الكافر كالمسلم ما من أمر يؤمر به المسلم إلا ودخل معه الكافر وما من نهي ينهى عنه المسلم إلا وكافر مزي عنه فكما أنه يؤمر بالإسلام يؤمر بفعل الصلاة والذكات والصوام الأخير لكن لا يصح منه فعل هذه العبادات إلا باستفاع الشرطي وهو الإسلام وهو الإسلام والشأن في الكافر كالشأن في المسلم المحلم مثل تتضح متى إذا قلت المحدث إذا أزنت دخل وقت الصلاة حينئذن المحدث المسلم وجبت عليه الصلاة أو لا قل وجبت عليه الصلاة طب هو محدث ليس متطحن كيف تجب عليه الصلاة؟ نعم نقول هو مخاطن للصلاة وبما لا تصح الصلاة إلا به حينئذن يؤمر بالوضوع أولا ثم يقال له الصلي ولا يقال بأنه وجبت عليه الصلاة بأن أن يقوم مباشرة هو محدث ويصلي يعني إذا لا تعارف نقول إن وجبت عليه الصلاة نعم وجبت عليه الصلاة فهو محدث كيف تجب عليه الصلاة نقول نعم وجبت عليه الصلاة وبما لا تصح الصلاة ذلك فيؤمر بله هو الطهارة القغرة أو الكفرة إن شاء المحدثا معه الصلاة كذلك الكافر نقول إنه مخاطبا بالصلاة لعموم قوله أقيموا الله هذه عامة استيغ العموم فيشمل كل مخاطب المسلم والكافر اقيم الصلاه في حال اذا دخل المسلم الصلاه وجبت على المسلم ووجبت على الكافر ثم يؤمر بالاسلام لانه شرط لتصحيح او لصحه الصلاه فكما ان المسلم يؤمر بالوضوء كذلك يؤمر الكافر بالاسلام من اجل ان يحقق الصلاه تعارض حاليد الليل هذا ولا اذا التكليف بالامر والنهي شامل للمسلمين والكفار الحكم عام لكن الفاسق لا يصح منه فعل المأمور به حال كفره نعم اذا قام فصلى صلاه باطله لفواد الشرط كما ان المسلم لو قام فصلى وهو محني فصلاه باطله لفواد الشرط فالامر فيا بقوله تعالى وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله و برسوله اذا عدم قبول النفقات لقوله الا انهم كفروا يعني بسبب كفرهن فرد عليهم نفقاتهم بسبب الكفر وهذه نفعه متعدي حينيذ النفع الخاء في الصلاة من أحيان من باب أولى أن ترد من باب أولى أن ترد ولا يؤمر بقضائه إذا أسلم يعني المأمور إذا خير بأنه إذا كان تاثر مخاطب بفرع الشريعة بالصلاة والصوم من أحيان هل يؤمر وقت كفره بالصلاة نقول نعم صحيح أنه يؤمر وقت كفره بالصلاة وبماذا تصحل به طيب ما صلى ثم أسلم هل يؤمر بالقضاء؟ الجواب لا لماذا؟ بوروب النصوص الواضحة البينة القضائية في ذلك قال الله عز وجل قل بالذين كفروا إن ينتهوا عن كفره يغفل لهم ما اسم المصن على الذين ما قد ثلف كل ما ثلف من ترك المأمورات وما تركب على فعل منهيات بروا مقفور له إذن سقط القضاء بهذا النصر بهذا؟ بهذا النصر إن كنا لا ننزل القضاء إلى بأمر جديد كذلك قوله صلى الله عليه وسلم يا عمر بن العاق أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما كان قبله كل ما كان قبل الإسلام من, من ترس المأمورات وفعل المنهيات الإسلام يهدمه بمعنى لا يبقى له أثر وإذا لم يبقى له أثر بمعنى أنه لا يطالب بالفعل ولا بالتعويض في المنهيات إذن لا يؤمر بقضاء نجائزا ولا يؤمر بفعل الصلاة وقت كفره إلا إذا أسلام حينيذن ما الفائدة بالقول بأنه مخاطر أقول الفائدة أنه يضاعف له العذاب فالكفر له عذاب خاطر وما من مأمور في الشريعة من صلاة أو ذكاة أو نحوها إلا ورتب عقاب خاص على تركه وما من منهي عنه في الشبيع من لبا وزنا ونحوها إلا ورتب إقاظ على فعلها حينئذ يعاقب على ترك الإسلام وهو معطية كبرى أكبر كبائد ويعاقب على كل مأمور تركه كما أنه يعاقب على كل فعل من المنهيات فتفعله إذن هي فائدة لكن ليس الدنيوية وإنما هي فائدة وإنما هي فائدة اخرويا ولذلك قال الشيخ وانما يعاقب على تركه اذا مات على الكفر لقوله تعالى عن جواب المجرمين اذا سئلوا ما كانككم في سقر قالوا لم نكن الى المصلين هم كفار لقوله وكنا نكذب بيوم الدين اذا هم كفار ومع ذلك ذكروا لم نكن الى المصلين لو لم يكن ذكر الصلاه فانه اثار في زياده العقاب لكان هذا حشوه فكان هذا حشو ندع يعني ذكري لكن لما كان له اثر وهو زياده العقاب على قومه كنا نكذب بيوم الدين حينئذ ذكر في الجواب قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نؤجل يوم الدين حتى اتانا الموت واعطف من هذه الايه ayat الفرقان وهو يقول تعالى والذين لا يدعون مع الله الهه ولا يشركون الناس الذي حرم الله الا بالحق ولا يشركون ذكر الشرك لا يدعون مع الله الهه اخر ولا يشركون الناس ثم قالوا لا يشركون اذا شرك يعني نقيضه وكذلك ما ثم قال ماذا ها ومن يفعل ذلك بشر اليه ما هو دعاء غير الله وهو شكر وقتل النفس وهو معضية والزنا وهو معضية ومن يفعل ذلك يلقى أسامة يضاعف طريحة كونه يضاعف له العذاب بمعنى أنه يعاقب على فعل الشرك وله حقوبة خاصة وكذلك يعاقب على قتل النفس بغير حق وعلى فعل الزنا هذا نص الواضح بيت في كون الكافر إذا مات على كفره حينئذ يعاقب على ترك كل مأمور واجب كما أنه يعاقب على فعل كل محرم منهي عنه إذن فائدة هذه المسألة هل الكفار مخاطبونه بفروح الشريعة أو لا أخروية لا دنيوية ثم ذكر موانع التكليف فقال لأنه ذكر فيما سبق العاقل الباهر قد يعترضه شيء من المسيحة قد يعترضه شيء من الجاد ردها فلظه شيء من النوم ونحو ذلك والإكراه هل يكون بهذه العوارض تسمى العوارض الأهلية هل لها أثر في رفع التكليف أم لا نقول نعم لها أثر لها أثر بمعنى أنه في وقت وجود هذه العوارض غير مكلف فالنوم مثلا عارض يكون عاقلا بالغا فينام يدخل وقت الصلاة ويخرج وهو لغطيطه حين يجب أن أقول هل هو مكلف أو لا في وقت الصلاة غير مكلف لما ورد السبب دنوك الشمس مثلا إلى أن خرج الوقت غير مكتب لكن جاء النص بتعوير ذلك الفعل الذي كان العاصر أن يوقعه فيما بين الوقتين إلى قضايا ولذلك قال من نام عن صلاة أو نسيحا فليصلها إذا ذكر جل ذلك على أن من ورد عنده عذر شارعي حين يجل يخرأ له قضايا مفهوم قوله من نام عن صلاة أو نسيحة من لم يكن له عذر من نوم ونحوه فلا يصلي ولذلك من قول مرجح أن من دخل وقت الصلاة ثم خرج وقت الصلاة ولم يكن ثم عذر شرعي أنه لا يقضي الصلاة لا تصلي لأن الأمر بالقضاء لابد أن يكون بأمر جديد وهنا جاء في النائم والناس ولم يأتي في المتعامل أما المتعني إن كان الصحي إنه يكفر يخرج من الملة لتفقه فرضا واحدا لكن على قون من لم يرى كذلك لا يزدمه القضاء لماذا لكونه قد ترك الفعل في وقته من غير عذن الشرعي كونه يفعله بعد ذلك الوقت احتاج إلى دليل جديد ولذلك قالت عائسة كنا نؤمر رضي الله تعالى عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة اذا نؤمر بقضاء الصوم مع وجود كتب عليك الصوم فمن شهد منكم شهر فلا يصومه لم يجن ذلك النص على وجود القضاء ولا مع وجود قول اقيم الصلاه لم يستضي القضاء فكنا نؤمر بقضاء الصوم يعني بدليل غريب غير دليل السادس الذي يدل على قيام شهر رمضان ولم نؤمر بقضاء الصلاه مع وجود دليل يدل على وجوب الاداء اذا للتكليف موانع كثيرا منها الجهل والنسيان والافراق هذه كلها تعتبر موانع لكن الجهل ابدا ان يفصل فيه فيقول الجهل قد نقول الجهل قد يكون عارضا وقد لا يكون عارضا فان تم الفرق بين الجاهل وبين المعرض الجاهل اذا وجدت اسباب التعلم فتركه هذا لا يسمى كما قال ابن قيث طريقه الجرافي لا يسمى جاهل في الشريعه وانما يسمى معرضا عوضا ذلك اعرض عن الشر حينئذ هذا النوع لا يدخل معي بكونه جاهلا فسيكون مانعا منه للتكليف من بل هو مطالب بالاوامر والثناء بالنواهي ادعى انه جاهل لا تقبل منه الباكه لماذا لو وجود اسباب التعلم ولكنه ترك اعراضا هنادي لا يثبت لدعواه النوع الثاني الجاهل الذي لو بذل ما في وسعه ما وصل الى من يعلم نواقنا الى من يعلمهم هذا النوع فيه تفصيل بمعنى انه اذا وقع فيما يخرجه عن المله ففي الدنيا نحكم عليه بما فعل وان في الاخره فامره الى الى الله تعالى وما عدا اصول الاسلام التي تميز بين المسلم والكافر فهذا نقول بانه معذور لانه عذره يعتبر الجهل مانعا للتكليف اما الشذذ و ما كان في مرتبته هذا لا يُعذر فيه أحد من ذلك لا بجالي ولا بغيري إلا بالإكرار للنفر إلا بالإكرار للنفر أما بالجال هذا لا يُعذر بي بس فنحكم على من تلبث بالشرك الأكبر أنه مشرك لابد ده. أنه إذا وقع في الشرك الأكبر أنه مشرك لماذا؟ لأنه ليس عندنا إلا نوعان إما موحف وإما مشرك والتوحيد له خطائصا توحيد لن يأتي بقول لا إله إلا الله ومن شروطها العلم بمعناها لا معهود بحق إلا الله كذا بك اليقين والقبول والإخلاق إذا وقع في الشرق هذه الشروط كلها قد انتفت لا العلم بالمعنى لا إله الموجود ولا الإخلاق موجود ولا الوقين ولا نصياد كلها انتفت بحق المشرك لماذا؟ لأنهم نقيضات إذا وجد أحدهم ارتفع العقل لا يرتمعان ولا يرتفعان ونصع على ذلك انقي من الله تعالى بمعنى انه لا يقال في زيد انه مؤمن مشرك موحد مشرق واحد مشرك لا واحد ليس مع لانهم مناقضات كذلك لا يرتفع لا يقال هو منزل بين المنزلتين لا موحد ولا ولا مشرك اما هذا واما ذا فاذا وقع في الشرك الكف جاء يقين التوحيد حينئذ نحكم عليه في الدنيا بانه مشرك ولذا بحكم يقين رحم الله تعالى في طريقتين اللي جمع على ان اهل الفتره في الدنيا مشركون بمعنى اننا لو وجدنا من لم يبلغه العلم في التوحيد وقع في الشرك لو بذل وبذل وبذلنا وحصر اذا وقع في الشرك حينئذ ان وجد موتا لا يصل عليه ولا يغسلون ولا يكفنون ولا يدفنون في مقابر المسلمين ولا يدفنون ولا يرثون تطبق عليه المحاسب أحكام, احكام الكفار ففي الدنيا نحكم عليهم بالوقت بالاسم وفرقه بين الاسم وبين الحكم الاسم لأن تقول هذا مشه وتنفي عنه التوخير والحكم بقوله خالدا مخلدا في النار أو من أهل الجنة هذا ليس إليك هذا إلى الله عز وجل أما في الدنيا فلابد من هذا لأن من وقع في وقف وزب لغة وشرعا اشتقاق وقف من ذلك الحجم ليس أن يكون قائما وتقول هذا ليس بقائم لا لأنه تلبس بالتأكيد كذلك نقول هنا اذا تلبس في الشرك الافضل لزاما ان نحكم عليه بانه مشرك ثم ان كان مما هو معرض نحكم عليه ظاهرا وباطنا وان كان مما يصدق عليه انه ظاهر كان يتصرف هذا النقل وصف كما هو والحكم الى الله تعالى ولسنا ما نريد ان نبحث في احكامنا هذا ملخص لما يذكر في هذا المثل وهي مهمه اذا الجهل والنسيان والاكراه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان الخطأ هذا الأول والنسيان وما استكره عليه حدثه كلام ليه جهل العلم لكن له شواهج من الكتاب قوله تعالى ربنا لا تأخذنا إن نسينا هذا نص قال الله تعالى قد فعلت كذلك أول تعالى وليس عليكم جناح فيما أفطأتم به ولكن ما تعمد خلقه هذا نص في الخطأ قالوا ومن الخطأ الجهل كذلك قوله من كفر بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان هذا نعصب في الكفر أنه إذا أكره على الكفر فلول يكسب أما قلبه فلابد أن يكون مطمئن بالإيمان إذا جاز له التلقض بالكفر مع الإكراة فما ديره من باب أولى كذلك، أعظم كبير كفر فإذا جاز له مع الإكراء بشرقه أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان فما ديره من باب أولى هذه هي طريقه العلم قال هنا ضالون مدعي بحق الاو شواه مكتبي والسنه جدا على صحته فالجهل عدم العلم ظاهره عدم العلم عدم العلم يعني بالكليه وهو الذي سمى ماذا الجهل البسيط فمتى فعل المكلف محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه كما تكلم في الصلاه جاهلا بتحريم الكلام تحريم الكلام وهذا ينسى بشكل الثلاثين والحمد وعلى أن الجهل يعتبر مفلقا عذراً للمسلم في المحرمات تلك المأمورات وفي الفعل المنهية ولكن لابد فيه من, من التخصيص فمتى ما وُلِدت أسباب العلم فدرت العاطم أنه لا يُعذى العاطم أنه لا يُعذى فالعاطم في المسلم أنه يسأل عن صلاة يسأل علم عن صلاة وخاطط مع وجود أهل العلم ووجود الوسائل التي يعني ما تكاد تترك بيثا إلا قد دخلت فالعلم بالصلاة وصفتها هذا عمر بيثا فإذا لم يتعلم هذا ليس بجاهة إذا ترك ولم يسأل فعاش عمرا طويلة والصلاة فوقية من الخطر مخية ولم يسأل يوما ما هذا لم يسميه جاهدا هذا نسميه المعرضا لأن أول ما يدخل في قوله أقيم الصلاة يقول الصلاة هذا مجمري اول ما يدخل هو الامر بتعلم صفه الصم فيسال عنه اول واجب قبل ايقافه لان العلم بالشيء صادق عن وجوده كذلك كتب عليكم الصيام فمن شهد انكم مشارفه ليصم اول ما يدخل متعلم صفه وكيفيه الصم فاذا ترك صار محرما وليس بجاهل ولذلك نفصل هذا على ادق مما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى فمتى فعل المكلف محرما جاهلا بتحريمه بشرط إن لم يوجد من يتعلم منه وأما إذا يوجد فترك راطم أنه لا يعدى فلا شيء عليه فمن تكلم بالصلاة جاهلا بتحريم الكلام ومن ترك واجبا هذا الجهل بالواجب جاهلا بوجوبه لم يلزمه قضاه إذا كان قد فات وقته إن كان مؤقتا فهم كان جاهلا أو عامدا لا يأتي بشيء لماذا لان الساعه اذا امرت او الشرع اذا امر بامر موقته له وقتا حينئذ يكون الفعل العباده في وقتها هو الذي قضاه او قرر المقرره حينئذ قياس غير عليه يحتاج الى دليل فاذا خرج وقت صلاه الظهر حينئذ نقول الامر بالصلاه هو ان تقع بين الوقتين ابتداء وانتهاء اذا فعله عمدا بعد خروج وقته في نايد النقول الشارع ما أمر بالصلاة وحدد وقتها إلا لمطرح الله هو أعلم بها في نايد الجواف فعل الصلاة بعد خروج الوقت هذا يكون من باب القياس وهو تسوية الزمن خارج الوقت بالزمن الذي يكون بين الوقتين والأخر عدمه أخر عدم لأنه يكون اجتهد في مقابلة النظر لأن قوله على الصلاة من نمى عن صلاة أو نسيها هذا منصوب وله مفهوم مفهومه إن لم يكن تم عذر اين ادل على ذلك فلذلك الصحيح ان القضاء لا يكون الا بامر جديد لا بد من من امر جديد بمعنى انه اذا فات الوقت وحرج لابد ان ياتي نص من كتاب او سنه لان نقضي هذه الصلاه وحديث عائشه واضح بين كنا نؤمر بقضاء الصوف اذا وجد ان نقه الدال على قضاء ولا نؤمر بقضاء الصلاه مع وجود ما له الاوامر المستفيضه من كتاب السنه بالامر بالصلاه اذا اقيم الصلاه لا يجب على قضاء كلا فما ذهب اليه الجمهور بدايه ان الرسول لم يأمر المصليع في صلاته وكان لا يطمئن فيها لم يأمره بقضاء ما فات من الصلوات وانما امره بسيد الصلاه الحاضره على الوجه المشرف هذا قد يجاب عنه بان زمن التشريع لم يكمل بعد ولم تكن الوسائط مثل ما كانت بعد النبي صلى الله عليه وسلم عين لم يحسن من ان المصلي في صلاته انه لم يعلم لبعدي مكان يعني يجب طلع كلام فقد يقول لو لمذال السبب لما صفع ان يحق وذلك الزمن يختلف عن الزمن الذي بعده هذا ما يتعلق بالجال وقلنا لابد من التوصيل لذلك ناصع قلنا سيان وهو جهل وقلد عن شيء معلوم يعلم مو ثم يجهل عنه فمتى فعل محرما ناصي فلا شيء عليه نعم اذا فعل محرما ناصيا فلا شيء عليه كما اكل في قيامه ناسا هذا ورد فينا ورد فيه النص حديث من نسي الله هو الطائم فأكل أو شرث ليثم قومه فإنما أطعمه الله وثقاه فذلك لو فعل محظوراً محظرة الإحرام حجل العمر وناس لا شيء عليه لا ترتب عليه شيء ومتى ترك واجباً نافياً فلا شيء عليه حال نسياني إذن إذا نسي فارتكب منهياً عنه لا إثلا إذا نسي فترك واجباً حين إذن جاء الناس وهو؟ القضاء فيما إذا كان الصوم أو صلاة ناسيا فلا شيء عليه حال نسيانه فيما إذا كان الصلاة أو الصوم هذا يتم صومه. يتم صومه ولكن عليه فعله إذا ذكرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها إذن النسيان يختلف باختلاف المنهي أو المأمور إن نسي ففعل منهيا عنه لا شيء عليه إن نسي فترك مأمورا به حينئذ إن جل دل دليل عن القضاء أتى به وإلا فلاه الثالث الاكراه هو ادام شخص بما لا يريد الزامه بما لا يريد فمن اكره على شيء محرم فلا شيء عليه كما اذا اكره على كفر او على سب فتيم او على مرض او على قتل اين لا شيء عليه كما اكره على كفر وقلبه مطمئن باليمان ومن اكره على ترك واجب فلا شيء عليه حال الاقرار لكن بعد زوال الاقرار بدا منا التيال به وعليه قضاؤه إذا زال كمن أكره على تفق الصلاة حتى خرج وقتها فإنه يلزمه قضاؤها إذا زال الإكرام لأنه لم يكلف ذاك الوقت نحن نقول هذه عوارض للتكليف يعني موانع حين يزم في وقت الصلاة لم يكلف متى ما زال تعلق بيكف ذاك وقتها كما جاءت لبعض الروايات إذن الإكرام أرزام الشرط بما لا لك. يتكلم لكن هل كل إكراه يكون مانعا من التكليف قال ابن قدامه رحمه الله تعالى شروط الاكراه اولا ان يكون من قادرين يعني اذا اكره على قتل هددوا بحق لا بد من ان يكون قادر لو لم يكن قادرا ما صح دعوى الاكراه لا تكون من دعى الاكراه هو مكره ان يكون من قادر بسلطان او تغلب فلص نحو عليه حمله ولقطات شعل والسلاح اقول هذا ماذا يسمى اكراه الثاني ان يغلب على ظنه نزول الضرر به يعني الوعيد فإذا كان يعلم من حال المطرح أنه كلامه كعدمه حينئذ لا يلزمه بل هو مكلف ثالثا أن يكون مما يستضر به ضررا كثيرا كالقاتل والضرب الشديد يعني قال له اترك الصلاة وإلا قتلتك هذا واضح أنه ماذا؟ يتضرر فسيعدم أو قال له اترك الصلاة وإلا ضررتك ضرب الشديد كذلك لكن قال اترك الصلاة وإلا قتلتك ها ها ها هذا ليس ذكرا هذا ليس ليس ذكرا لماذا هذا ليس في غلب شديد لابد ان يكون المقرح عليه ان يكون شيئا يتبرع به اما فوات نفسه او يكون غرابا شديدا وتلك الموانع من الجهل والنسيان والاكراه انما هي في حق الله تعالى لانه مغني على العفو والرحمه والعسامح اما في حقوق المخلوقين فلا تنأ من ضمان ما يجب ضمانه اذا لم يرضى صاحب الحق بسقوط يعني لو نسيه فقتل زي او قطع فقتل زي او جهل الحكم فقتل زي ان هذه هل تسقط الضيه ونحوها جاوبوا لا لماذا لكوني متعلقا بحقوق الاخرين وان السقوط ما يترتب على اسمي هذا فيما يتعلق بحق الله تعالى قال والله اعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين